بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم 117. قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون 118. لقد حق القول على وَجَنا مِن بَين أَيد سَدَ وَمِن خَلفه سَد دَم فَأَو شَي Oh so 126. مثلا أصحاب القوية го oh. Oh, ке <laughs> зум 117. وقصرة على العباد Amen. of <laughs> the <تصفيق> ۖۖ نحون <تصفيق> او Uh-huh. <laughs> وَإِذْ لِلَّهِ لَهُ أَمْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ multimod 119. اليوم في شغل فاكهونهم وأذوانهم وَلَمْ <تصفيق> أَعْلَمْ Oh uh -huh. 119. ولو نشاء لو القي <تصفيق> افلا شارب أفلا يشكر واتخذوا in in mm -hmm. Oh